وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَأَشْرَقْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ وكذلك جعلنا لكلنا من عدو شياطين الانس والجن فيعطيني الانس والجن يحب بعضهم الى بعض تقرف القول غراما ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يسرون ولتصرا اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره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 وَمَا كَلِمَةٌ رَّبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِذًا لَّا تَهْتَدِي إِلَّا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين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 إ الذينَ يَكْسِبونَ الْ الإِثْمَةَ يُجِزَونَ بِمَا كانوا يَقتَرِفون وَلَا تَأكُلوا مَِّا لَكَرِسُ الله عَيْهِ وَإِهُ لَذِسوَق وَإِنَّ الشَّياقينَ لوتونَ إى أَْنَ إِم مِجَادِلُوكُم لجادِلُوكُمْ وَإِنْ أطَعْكُمُهُم إكُمْ لَمُشِقون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 وَمَا يَمْكُرونَ إلَّا بِأَم قُسِهِمْ وَمَا يَشْرُون وَإِذا جَأَْهُمْ آيَةُ قالوالََمْنُكْ مِنَ حََّ نُقْتَامِت لَمَا أُوت يَ رُسُلُ اللله اللهَّهُ أَعلمُ الْ الحَيت يَجعَالُ لِسالةَ سَُصيب الذينَ أَجامُوا صَغَارُ إِنَّ اللَّهَ وَعِيدُهُ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ غَرَّارِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّيحَ سَعَالًا عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَرِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ من الانس وقال اولياءهم من الانس ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار متواكم قال النار متواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم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 غروتهم الحياه الدنيا وغروتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القراب بالظلم واهلها غافلون ولكل درجهات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلق من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريق قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا تَرَاهُمْ مِنَ الْخَرْطِ وَالْأَنْعَامِ نصيبا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 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذفورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم, فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا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 فَضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَا هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدل مبين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 قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرْوَمَ أَمِ أَمَّ اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاقُمُ اللَّهُ بِهَادَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْد ولا أجد فيما اوحي الي محروما على طاعم يطعم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دمنا مسفوحا او لحما خنزير او لحم خنزير فإنه رجس او فسقا اهلل لغير الله ثَنَانِي الصُّغْرَ غَيْر بَاخِرٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَحْمٍ ذِي قُرْنٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ ما اختلط ذالكَ جَزَيْنَاهُمْ بِضَلالِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِذْ كَذَّبُوا كَفَتَحَ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٌ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَهُ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا, ولا شي كذلك كذب الذين من قبر كذلك كذب الذين من قبرهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتقرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخسون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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوكل كيل والميزان بالقصط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين نحسنا وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم لعلهم ذلقاء فيهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناهم باركوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما إِنَّ الْكِتَابَ عَلَى قَائِمَتَيْنِ إِنْ عَلَى قَائِمَتَيْنِ مِنْ قِبَلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا آمَنَّا لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ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 هل يَنظرُرون إلاا أن تَأتيم الملاائكَةُأَْ يأتي يَّكأَْ يأت يربّك أَْ يأتيَ بعض آيات رربّك يَوْوم يأتي بعض آيات رّكَ لا يَيمفَ نَكْسًا إمانها لا يفَ نَكْس إمانهاَا لم تكن آمَتْ منِ قبل لم تكن آمنَت من قبلُ أَ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 وَمَن شَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَاهَا إِلَّا مِثْلَهَا فَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صراط ْإِني هد ل رَبّ إ صاطٍ مستُسَْقينٍ بِ قم دِ قَمَ مَِّ تَ إضَال مَ حَالف وَما كانََ لِ المُشرركين وَقُل إ صَلَات وَنُسك وَمَحْية وَممات الل عبض الْ العالممين لا شَركَ لَ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إِلَّا عليها ولا تدر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ قِلَائَفِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضًا فَأَوْقَعَ بَعْضَكُمْ بعض دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <تصفيق> ألف لام ذَٰلِكَ أُنزلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا ما وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ بَلْ كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كنا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ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 فصُناكُمثُ قُلنا للِلمَلائكَ تسجدد لِآدممَ فَسَجدد فَسَجدد إِلَّا إِلليسَلَ يكُم مِنَ الساجين قلَ م مَنَ عَكَاء لا تَسدَ إ الأمَرتُ قَا أنا خَيْرُ مِنْه خَلَقتَني مِ ل وَقَلَقتَهُ مِن قين قَالَ فَاغْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرِجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْصِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَقْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ مِنْ لَدُنْكَ صِرَاطَكَ تَمْلَأُ لَآتِيًا نَهُمْ مِنْ دَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جهنم من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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمنا اني لكما من الناسخين فدلى هما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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسل لا يتوفونهم قالوا قالوا مَا كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عناه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 اتى اذا الدار ات فيها جميعا قالت فكراهم لاولاهم ربنا ربنا هؤلاء ضلونا فاتهم فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفون ولا كل لا تعلمون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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ان تلك الجنه اورثتموها اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهَلْ وَجَدْتَ مَا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَوًا وَيَبْغُونَ هَوًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وبينهما حجاب وعلى الأعراف جال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم, سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا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 حتى إذاَا أَقلت سحادًا سِطَالَ سُقناَاهُ لذَلد سُقناَاهُ لِغَلَدَِّيت فَأَزَلناابِهِم أَفَأَقْرَ جادِهِ مِ كلُ السمات كَذَا لِكَ نُقْرِجُ الْ المَوْتَ لعََّْ تَذَكَرون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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ظلال مبين قال يا قوم ليس لي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاء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 انه كان قوما عميا والى عاد اقامه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من اله غير غيره افلا تتقون قال الملؤ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفه إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِسَفَاهَةٍ لي وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُم رِّسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِين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 سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ الله مَا نَزَّلَ اللَّهُ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَذَا مِن سُلْطَانٍ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 دَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَادْرُوهَا تَأْكُلْ في تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُؤْءٍ إِنَّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إذ جعلكم خلفاء من بَعْدَ عَادٍ وَبَوَّأَكُم فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأَكُم فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض اللَّهِ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 فيه كافين فعطر الناقه وعته عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح افتنا بما تعدنا فان كنتم من المرسلين فاخذتهم رجفه فاصبحوا في دارهم جادين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 إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسركون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم, قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأَنجَينَاهُ أَهلَهُ إَِّ مرَأتَهُ كََتْ مِنَ الغابِرين وَأَمْقَرنَ عَلَيْهِ مَطَر فَظُر كََ كَانَ ععَاقِبَة المُجرمِين وَإِلَ مَجيَنَ أَخَش عيبًا قَالَ يَ قَوْ يعبُدُ اللهَّه مَا لَُ مَا لَكُل مِن إلَهِ غَير دَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْقِنْ الكَيْلَ وَالمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم خليلا فكثركم وانفروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة كُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وطائفةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا, فاصبروا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ